بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِنسَانُ مَا تَنَاهَى وَأَيُبُولُ قَدْ سَمَّى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَن كانَ لِعُذُولِ فَاءَ اللهُ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَا يُؤَخَّرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاءَكَ فَإِنَّمَا يُجَادِلُ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن تسري عنهم سيئة من ولا تجد منهم ولندنياهم احزن الذي كانوا يعمل يوصين الانسان بوالديه حسنا اِنَّ جَنَّاتِ كُلِّشٍ لَّتُشْرِكُ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِهِ فَلَا تُخْزِهما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ كَثِيرًا فإِلَاءَ أُولِيَتِ النَّامِ جَعَلَتْ ثَمَّةَ لَاتِكَ عَجَبًا أَن يُرَى إِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيْقُولُ لَمَّا جَاءَ أَوَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالُوا لَن نَّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَلَا يَحْمِلُ مِن أَثْقَالِهِمْ وَأَثْقَالًا نَّعْصَالَهُمْ وَلَن يَسْأَلُونَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِي الْمَدِينَةِ أَلْفَ فَأَنْتَ دَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّكِينَةِ وَجَعَلْنَا هَٰذَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَائِدِينَ قَالُوا اطْمَئِنَّنَا وَاسْتَقِيمُوا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ قِنطًا فَدْعُوا مَن يَخْشَىٰ وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَسَبِّحُوا لَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِنْ تُكَذِّبُونَّ فَقَدْ كُنْتُمْ دَأَبًا مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ سُوءٌ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يُسِرُّ فِي الْأَرْضِ خَنْفُرا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ خَلْقٍ شَيْءٍ قَدِيمٍ يُعِيدُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ إلى إلي تقلبون وما أنتم بمؤذيني في الأرض ولا في السماء وما لكم من ظلم من الله كثيرا صوروا بايات الله والفرائهم اولئك يائسون من رحمتي واولئك واولئك سلام عذاب اليم سمعت نداء قوم من الا قَالُوا قَتَلُوا مُؤْمِنًا أَوْ حَرِّقُوا قَرْيَتَنَا إِن جَاءَ اللَّهُ مِمَّنْ لَّنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَقُولُ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمُوهُ سَلامًا مَّا وَدَّتَ بَيْنَكُمْ فِي الحَيَاةِ في الدُّنْيَا إِنَّ يَوْمًا فَيَأْتِيكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَقَاوَتُكُمْ مِنْهُ النار وَمَا قَاعَتْ لَهُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فآمَنَ لَهُ لَمُلُوكُهُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَمَن حق قول اعصيب وجعلنا في ذريتهن لبوه وتل كتابا واسيناه اجرمه في الدنيا وان من الاخرة لمن الظالمين ولوطا ابطل القوم من تُسُنَّنَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْكُلُونَ فِي مَالِكُمْ الْمُرُونِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن صَالِحَ اخْتَارَ بِعَذَابِ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَمِنُّونَ فَادْفَعُوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ تُرِتْ لَنَا إِذْرَانِي مَا بِالْمُبَشِّرَاتِ قَالُوا إِنَّ مُلِيكُ أَهْلِنَا بِالْمَنْقَرِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ مَا فِينا قالوا نحن أعلم بمن فينا لننجي مننا وأهله إلا امرأة كانت من العابدين ولمّا أنذر أرسلنا لوطاً في ذِي الْمُضَارِبِ مِنْ ذَرًا وَقَالَ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْهَا أَمْلَالًا مِنْ قَرْيَةٍ كَثِيرًا مِنَ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَمْ يَكُنْ عَنْهُمْ نَائِبٌ أَلَسْنَا بِإِنَّكُمْ قَوْمٌ يَا مَدِينَةَ أَخَاهُمْ شَيْدًا رُسْقَالَا يَا قَوْمِ اخْضَعُوا لِلَّهِ وَارْضُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَجَزَّبُوا فَأَخَذْنَا مِنْ وَجْهِكَ فَأَصْبَحْتَ فِي دَارِهِمْ عَادًا وَثَمُودًا قَدْ كَبَيْنَا لَكُم مِّن مَّسَافِنِهِمْ وَجَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَقَضَاهُنَّ عَلَى السَّبِيلِ وَتَأَمَّنَ ۚ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَالَّذِينَ قَدَّرْنَا لَهُمْ مُّسْتَقْبَلًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا فَعَلْنَا بِهَٰؤُلَاءِ مِنْ دُونِ أَن يَسْتَشْعِرُوا ۚ مَثَلُ الَّذِينَ اسْتَغْفَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ هُمْ لَا أَعْمَلَةٌ كَمَثَلِ الَّذِي نَعَمُ كَبُوتٍ اتَّخَذَ بَيْتًا وَإِنَّهُ لَأَحْمَلَ الْبُيُوتِ لبيت إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا يَسْكُنُ مِنْ دُونِهِ من شَيْءٌ وَهُوَ اللَّعَبِيدُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَحْضُرُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ عَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اقْرَأْ مَا أُوتِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وكلا ذكر الله اذكر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادل اهل الكتاب الا بالذين يحسنوا الا الذين ظلموا منهم يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِنْ بِالْإِلَهِ مَا وَقَالُوا بِإِلَائِهِمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَإِلَـهُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَمِنَّا الذين آمنوا من كتاب يؤمنون به ومن ها اولئك من يؤمنون وما يدحد ابياتنا الا الكافرون وَنَكُونَ تَتَسَمَّى مِن قَبْلِ مِن كِتَابٍ وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ بَلْ هُمْ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهَاتٍ فِي حُضُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العلم وَمَا يَدْرِكُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّبِيٌّ لَمِنْ يَوْمٍ أَنَّا أَنذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُفصِّلُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَإِسْرَاءً قَوْمٍ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن يُخْفِ الظُّلْمَ فَإِنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مَّسَنَّا النَّجَآءُ هُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَحْصِي عِندَهُۥٓ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ يَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْصُوفَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ يَوْمَ يَوْمَ تَأْتِي الْعَذَابُ مِن سَمَئِهِ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ تُمْتَحَلُّ يا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَخِيرًا يَسْعَدُونَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ثُمَّ إِلَيْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ رَبَّنَا لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ رَبَّنَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحملهم الله يرزقها وإياكم هُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ فِيهِ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهم يا من تصرف القلب من يشاء من عباد ويقذره ان الله بكل شيء عليم ولا ان فانكم ممن من, من السماء يادِ الارضِ من بعد موتِها لا يقولن لله بالحمدِ لا بل استروا لا يعقلون وما هذه الحياةُ الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِيهَا فِدْعٌ رَّامٍ مُّخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَن نَّجْعَلَنَّ مَعَ الْمُسْرِفِينَ مَيَخْوُبُنَا أَتَيْنَا مُلِيَتَمَسَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّخِذُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَسَادِرُ بَاقِي الْمُسْلِمُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَفْرَحُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَرَّنَ اللَّهَ كَلْبًا أَوْ أَنزَلَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ